「す ال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج ا الم ل م ل ا ئ ك ة والروح إ ل ي ه في يوم كان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 「人生を المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم ل い س を変えるのは私の思い م を変えるのは私の思い出を変え و のは私の思い出を変えるのは私の ن い出を変えるのは私の思い出を إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم وال حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ب ت غ ى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين وعهدهم هم راعون بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أ و ل ئ ك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين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 私 و ち و この世を変えたことを知っていることです。私たちはこの ي を変えたことを知っていることです。私たちはこの世を変えたこ ا كأنهم إ ل の世を変 ي た ف と و ن خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه م ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون